والليل إذا يغشى والمهار إذا تجلى وما طلق الزكر والأنفى إن فعي كل شتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فتم يسره لليسرى وأما من بخن واتغنى وكذب بالحسنى فتم إنا علينا الهداه وإنا لنا الآخرة والأولى فأنتَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ تَلَهُضُوا لا يَصْلَحَهَا إلَّا الأشْقَوَى الَّذي كذبَ وَكَذَّلَ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَشْقَوَى الَّذي يُؤْثِمَ رَهُمَ يَذْكَرُ وَمَا لِأَحَدٍ مِنْهُ الابن الصالح أوجه ربي الأعلى ولا توك يا